الإجابة الصحيحة هي B تعلن هذه العلامة عن جسر متحرك يتم رفع الجسر لتسهيل الملاحة النهرية أو البحرية يعتارد مستعمل الطريق علامات موضعية تتمثل في حواجز أو أضواء تسمح أو تمنع بلوغ الجسر